وقالوا أَإِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكَّلَ بِكُمْ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ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 ربنا أبصرنا وسمعنا فردعنا نعمل صالحا فردعنا نعمل صالحا إننا موقنون قل يتوفاكم من كل موت قل يتوفاكم من كل الذي وقّل بكم قل يتوفاكم ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المدبرون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ولو ترى اذ المجرمون ولترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا دع ما الصالحات فرجعنا دع ما الصالحات اننا قل يا تَوَفَّاكُمْ مَنَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ ترجعون. قل يا تَوَفَّاكُمْ مَنَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ ترجعون. ثم إلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت قل يتوفاكم ملك الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون لاكسروا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل عبدا ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل فرجعنا نعمل صالحا نابقون فرجاذا نعمل صالحا ان نابقون ولو سبنا لاتينا كل نفس هدا ولكن حق القول بني لم لم نجهنم لم لنجهنم ناس أجمعين ولو سنناتينا كل نفس الهدى ولكن حق القول مني لا أمل أن تهمنا لا أمل أن تهمنا والناس أجمعين ولكن حق القول مني لا أمل أن تهمنا لا أمل أن تهمنا من الجن والناس أجمعين فزوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إننا نسيناكم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 خرجوا وتدو وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن الماضي يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن رزق لهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين يجازى جزاء, جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. أفمن كان مؤمنا كَمَن كان فاسقا لا يستوون.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 أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المؤوان فَلَهُمْ جنات المؤوان زلما بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمؤواهم النار كل ما أرادوا أي يخرجوا منها أعيده فيها فِيهَا فيها وقيل لهم ذوقوا وقيل لهم ذوقوا عذاب نار الذي كنتم به تكذبون.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 ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكون في مريت من لقائ وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتي يهدون بأمرنا لما صبروا لما صبروا وكانوا بأياتنا يقنون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 كُلَّ يَوْمٍ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ